قال هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ فإذا رَبِّي حَقًّا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ Before had